أدفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزكى أدفيت على الحسن العبقى خلقا طهيره فلا يحوي نزقا واجعله Terima kasih الورد قدوااتناكم حسني يا رب لنا الخلوق طاهر فلا يحوينا زكوا ادفئ على الحسن العبق فلو